فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُونَ نِجْمٍ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ أَيُوحِي إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِ قد لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلّتم وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين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 فَلَمَّا رَأَهُ مستقرا آنَدُ قَالَهُ هَذَا مِنْ صَوْلِ رَبِّي لِيَفْلُونِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَلَى سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِي رَقَّالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ